وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَبُكْمٌ وَصَمٌّ مَا أَوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَابَتْ زِيدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا رِجَالًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱللَّهُ لِمُؤْمِنِينَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي اذا لمسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بيننا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 لا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا